اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون الهوكم الهو واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 وَذَمَّكَ أَهْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمْ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ